بل قالوا الضآذ أحلى من بل افتراه بل هو شعر فاليأتنا فاليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهل أفهم يؤمنون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 إنها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاهًا سُبُلًا عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ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 وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَاعُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ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 قال بالربكم رَبُّ السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط أتيناه حكمه وعلمه ونجيناه ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث.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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبُوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وليس لي ما تجري بأمره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 كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا لَهُ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظن إِذْ ذَهَبَ مُغاضباً فَظَنَّ أَلَنَّ قُدْرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فناذ في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبَّ لَا تَذْرِنِ فَرْدَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَ وَرَهَبًا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 أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَ شْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَانِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 قُل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان أَدْرِي